Well, man. bet you that لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَّمُونَ family. فلنس في جهنم مسوى لكافرين والذين وإن الله نمع المحسنين بسم الله الرحمن الرحيم ألف الله Thank you.